بوك تو ستو مئة مئة أدواربي الظروف الظروف جي أنكرت جي قداي شنيكولي حصل مرّة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قط آليست هل حصل لك مرة أن كنت في برلين هل حصل لك مره ان كنت في برلين ناي لا لم يحصل قط لا لم يحصل قد نجدو نيتشه لا احد احد لا احد poznacie tutaj nikoga هنا اتعرف احدا هنا نه Tukaj ne poznam nikogar. La, la a'rifu ahodan huna. La, la a'rif ahodan huna. Še? Nič več. Ma lam jahod. Ma lam jahod. Ali boste ostali še dolgo tukaj? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ نه نيبوم اوستاو فيج دولغو توكاي لا لن أبقى هنا لاطول بتاتا لا لن أبقى هنا لاطول بتاتا ش <تصفيق> نيكاي شيء آخر لا شيء أكثر شيء آخر لا شيء آخر بي رادي أتريد أن تشرب شيئا آخر أتريد أن تشرب شيئا آخر نجليم لا نَجَلِيم نيتش فيتش لا لا اريد اي شيء آخر لا لا اريد اي شيء شي نيت شيء حصل لم يحصل شيء لم يحصل هل حصل أن اكلت شيئا هل حصل أن أكلت شيئا لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكلت أي شيئ ش مازلاح ليس من أحد. ما زال احد ليس من احد هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال أحد يريد قهوه لا لا ليس من أحد لا ليس من احد kniga in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani book2.de dvojni v dvojni v dvojni v pika, .b -o, o k 2 pika, .d e